يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل مِنَ السماء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة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 ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب لهم عذاب من رجس أليم ويَرَ الَّذينَ أُوتوا العلمَ الذي أنزل إليكَ من ربكَ هو الحقَّ هو الحقَّ ويهدي إلى صراطِ العزيزِ الحميدِ وقالَ الَّذينَ كفروا هل ندُلُّكم على رجل هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم, إنكم لفي خلق جديد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 إن شاء نغصف بهم الأرض أو نسقط عليهم أو نسقط عليهم كسف من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أويبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغاته وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر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 ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن كانوا يعلمون الغيب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 فعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتيأكل خمط أُكُلٍ خمط, خمط وأثلي وشيء من سدر قليل.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 وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فاجعلناهم أحاديث فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صابر شكور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 إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في ششة وربك على كل شيء حفير قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات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 قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم بِهِ شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافّة للناس كافة للناس بشيرا ونذيرا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 قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة لا تستأخرون عنه ساعتين ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو تراذو عالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول إلى بعض القول يقول الذين استضيوفوا الذين استكبروا يقول الذين استضيفون الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضيفوا أنحن صددناكم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنت أنتم وقال الذين استضيفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار بل الليل والنهار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 قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربوكم عندنا زلفا إلا من آمن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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَتَأْهَؤُلَاءِ الَّائِيَاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ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 يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا وقالوا ما هذا إلا إفك مفترق، وقال الذين كفروا للحق لم ما جاءهم إن هذا إن هذا إلا سحر مبين.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 فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا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 وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبينما يشتغون كما فعل بأشياءهم كما فعل بأجياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب